on <laughs> يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهابي يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحة أحمد وبذاك قد فص من هم ناصر المختار في تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب من قبل صرح اعوج عن حقده في سب شيخ واتق أوابي تاثاني الإثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كتابي آذى النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقابه آل النقية بنتفل المصطفى فليخس أنك سعيه كزرابي آتيك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سُورَةِ الْأَحْزَابِ. يا أُمُّ إِنِّي قد كتبت مدافعا والدمع مني كن المنساب من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعرابي. أخلت جماجمكم من الألباب تنشون في درب الضلال معتب قد أغفيت عثراته بضباب يا ذاكر الأصحاب كن متادبا يا ذاكر الأصحاب كن واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصو من الوهابي يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الاصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصو من الوهابي لا كان اسألك متادبا واعرف عظيما منازلا